إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى